وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم من ناس آية وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم من ناس آية وأعترنا عذابا أليما